قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأقاف أكله الذئب وأقاف أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لقاصرون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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتا قال مع الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون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 وَاسْتَغْفِرِي لَدُنْ بِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا أَنَّ نَفْسَهُ فَلَشَرَّفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الذي لمتنني فيه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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يُوشفُ أيُّ الصّدّيقَ أفتنا في سبع بقرات ثمانِه يأكله النَّسَبعُ عجاف يأكله النَّسَبعُ عجاف وسبع سُمّ بلات الخضرة وأخرى بسات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 إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وعث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكِيْدِهِ النَّعِلِّ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ نَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ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 وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِ مِن قَابِلٍ صَلَّى اللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ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 لا تأتونني به إلا أي حاطبكم فلما آسوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل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 هو لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخله عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنا وأهلنا الضرو وجئنا بضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين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 فسرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في خصصهم عبارة لئل الألباب ما كان حديثه يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء